أهز مهدك يا عبد الله وعاين للمهد خالي وش ما خال شوفنك يذوب عليك دلاء هاي أبيات إذا واحد من عيدكم مفارق ها يسمع يلا يا أخوات أمعات تقل لي يا ولدي خيالك ما يفارقني يمر بعيني كل ساعة كله أمام عيوني هاي صورتك كلها قدامي خيالك ما يفارقني يمر بعيني كل ساعة وتمر ضحكاتك بسمعي وتفتر روحي بالبتاع اعذرني ها يا ابني ها يا ابن المضعل لا يكمل الرضاعه يا غربته يا امين يا وحشه اليال. بعد آيا وحشتي بالليل ام نقعد ما أشوف لك بتعود تنام على دراعي يا ولدي آيا وحشتي بالليل ام ما أشوف لك ولت صراخ تندهلي حتى قعد ورض عنك ولت ناغيل نص الليل وأغفى من أسم عنك ولدي ولدي بشر اسمك بشر اسمك وخيالك دوم هب قل لابني والله لابني انا جيت وكل دليل عتاب لابني لابني مات من العطش ماذا لابني لابني على بيت الحزن بالقلوب لابني ونوح عليه كل صبح ومسيه والله ونوح عليه كل يا يا, يا مسيه